إبعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن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 on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 عليكم على البغاء إن أردنا تحصنا لترتقوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره فإن, فان الله من بعد اكراههم غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات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 الله له نوراً فما ومن لم يجعل لله له نوراً فما له من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 آئزون واقسم بالله جهدا ائماله الا لا قل لا تقسموا.